وتكلمنا على الصيد ب ا ل أ د و ا ت ا ل ج ا ر ح ة والصيد بالحيوانات سواء كانت من السباع كالكلب والفهد والنمر أ و كانت بالطيور وسنتكلم اليوم على ب ق ي ة ما يتعلق بالصيد من ا ل أ ح ك ا م ولكن ليس من حيث حل المصيد و إ ن م ا من حيث تملكه وقلت أ ن ا في الدرس الماضي ان الكلام على الصيد في جانبين الجانب ا ل أ و ل كيف نصطاد ومتى يكون الحيوان الذي نصيده حلالا والجانب الثاني كيف نملك الحيوان الذي نصطاده متى يكون الحيوان الذي نصطاده ملكا ومتى لا يكون ملكا فالجانب ك ل ل ا ا م ا ل أ و ل قد انتهينا منه في الدرس الماضي و أ م ا الجانب الثاني فسنتكلم عنه اليوم إ ن شاء الله فالحيوان ا ل ب ر مباح لكل أ ح د وبناء على هذا ف إ ن الحيوان يملك بوضع اليد عليه ولذلك قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى يملك أو يملك الصيدة أو بضبطه أن يملك, يملك الصيد الصائد بيد ض ب ط ه يعني إ ذ ا أ م س ك ه بيده ف إ ن ه يدخل في ملكه شريطه الا يكون الصيد في الحرم والا يكون الصائد محرما على ما تكلمنا عليه بالتفصيل في مباحث ا ل إ ح ر ا م ف إ ذ ا أ م س ك ا ل إ ن س ا ن الصيد بيده ف إ ن ه يصير ملكا له سواء أ ق ص د تملكه أ م لم يقصد تملكه ولذلك قال و إ ن لم يقصد تملكه قال حتى لو أ خ ذ صيدا لينظر إ ل ي ه ملكته ل أ ن ه مباح والمباح يصير ملكا بوضع ي د ي عليه كسائر المباحات إ ل ا إ ذ ا أ خ ذ ه لغيره وضع وبإذن عليه عند يده بيده بنية يمسكه لغيره وبإذن ذلك الغير أنسكه ذلك ذلك أن فاذا ي ل ملكه م و إ ن يطير ملكا ل ل ك ل إ ن س اول ن الذي له فإذن أنسكه أ و س ي ل ة من وسائل التملك للحيوان الذي يصيده ا ل إ ن س ا ن أو أول و س ي ل ة و س ا ئ ل ا ل تكون م ل و ض ع ي د ي علي كسائر ا ل مباحات و ا ل و س ي ل ة ا ل ث ا ن ي ة تكون ليس بوضع اليد و إ ن م ا ب إ ث ب ا ت الحيوان بوسائل ا ل إ ث ب ا ت ا ل م ع ر و ف ة إ م ا بجرح م ذ ف ف أ ن يجرحه جرحا ب د ي غ ا يسرع في هلاكه فيصير هذا الحيوان ملكا للقائد وكذلك بازمانه لأن يعني يجرحه جرحا أو يعمل فيه شيئا يودي به الى العجز عن ا ل ح ر ك ة ويكون ذلك اما باصابته في موضع من مواضع جسده او بكسر جناحه بحيث يمنعه من الطيران وان لم يضع يده عليه يعني احد امرين الصيل اما يملك بوضع باثبات واما إ م ا ب إ ز م ا ن ه أ و بكسر جناحه بشيء يمنعه من ا ل ح ر ك ة والفراغ ان صارت تحت قبضه هذا ا ل إ ن س ا ن فيدخل في ملكه وكذلك بوقعه في لو أنه نصب شبكة فدخل العيوان فأمسكه فإنه يصير ملكا له. وإن وبإرجائه الشبكة شبكة فأمسكه ملكا شبكته فدخل له لم يضع أيضا يده عليه لأنه دخل إلى نصب مضيق يضع أنه فيها فإنه يده في في يصير أيضا نعم كل هذه الصور التي ذكرها ا ل إ م ا م النووي يعني يريد ع ن ي ي من خلالها أ ن يبطل ق و ل أن ي امتناعه و أ ن يحصل ابتلاء للصائد على المصيد كل و س ي ل ة يتمكن الصائد بها من منع ح ر ك ة الحيوان ومنعه من الفرار ويشعر ب ا س ت ل ا ئ ه عليه ف إ ن ه يدخل به تحت يده ويصير في ملكه ف إ ذ ا أ ل ج ا ه إ ل ى مضيق وجد قطيعا من الحيوانات مثلا من الغزلان ف أ ل ج ا ه الى مضيق لا تستطيع أ ن تفلت منه ف إ ن ه ا تصير ملكا لو لانه ي ع يستطيع ل سيمسكها ت ج في بالواقع ل ونفس أ فإذا غرفها إلى حيوانا غرفة ألجأت مثلا ستمسكه لا بد ا ل إ ن س ا ن من أ ن ي م ت ك ه فالضابط الذي ترد إ ل ي ه صور م ل ك كلها إ ب ط ا ل امتناعه وحصول ا س ت ي ل ا ء عليه بوسيلتين من الوسائل إ م ا بجرحه أ و بكسر رجله أ و بكسر جناحه أ و بوضع ي د ي عليه أ و ب إ د خ ا ل ه في الشبكه او بالجائه الى الطريق وما شابه هذا قال هذا بالنسبة للحيوانات بالنسبة للسمى ق ا لو ل دخل السمك حوضا له فسد المنافذ من جميع الجهات بحيث لا يتمكن السمك من الخروج من هذا الحوض الذي دخله قال ف إ ذ ا كان الحوض صغيرا يمكنه تناول ما فيه من السمك باليد يصير هذا السمك ملكا له و أ م ا إ ذ ا كان كبيرا ك أ ن دخل بحيره ة ل في كثير من ا له ب ح ي في ر ا العالم ت ل م م و ك يعني تكون ضمن أ ر ا ض ي مملوكه ك ك الإنسان المشارطة ليس من تكون إلى يعني من ت ن البحيرة مئات إلى تمتد ي يعني البحيرة بحيرة كل مكان يعني ل لا و وإنما م مكان مكان ت ت ر ا كل غير متصل بغير يسمى بحيرة متصل ت قد ك وتصير ن صغيرة قد ك كبيرة فإذا كانت و ن فإذا غ ة بحيث ي ملك ك ن أن ه ا ص ما فيها باليد يصير ا ل و أ م ا إذا ا ك ن ت كبيرة بحيث ل ا ي ت م ك ن من ذلك فإنها ذلك لا تصير ملكا له ولكنه يكون أ و ل ى بها من غيره من ا ل آ خ ر ي ن فلا يجوز ل أ ح د ان يصطاد منها إ ل الا بإذنه ما تصير ملكا له ولكن يكون أولى باذنه ه لأن البحيرة له وبناء على وبناء ه ا لا يجوز لأحدا يجوز أ يصطاد م ن ا إلا بإذنه. هذه الصور للصائد فيها قصد إلى التملق بإذنه إلى يكون هذه قصد في بعض الحالات ما يكون للصائد قصد التملك ولكن يقع الصيد في شبكته مثلا أ و في أ ر ض ه أ و في بستانه بلا قصد منه فمثلا قال لو وقع صيد في ملكه ودخل الغزال البري أ و دخلت ب ق ر ة و ح ش ي ة في أ ر ض ه وكانت ا ل أ ر ض ل ي ن ة فتوحل الحيوان فيها صار عجزا ا عن ا ل ح ر ك ة العجز ا ل عن ح ر ك ة ك إ ث ب ا ت الطائر الذي ذكرنا عنه قبل ق د ي م م بتثني جناحه ل ا لكن هناك قصد أ ن يصيده وبناء على هذا دخل في م ل ك ه لكن ه ما قصد إ ل ى هذا قال ف إ ذ ا دخل الحيوان في أ ر ض ه وصار مقدورا عليه بتوحل وغيره لم يملكه ليش؟ ل أ ن مثل هذا لا يقصد به الاصطياد و القصد من قبل الصائد يراعى في التملك ولكن لو سقى ا ل أ ر ض متعمدا عرف أ ن الحيوانات تدخل في أ ر ض ه ف أ ر س ل المياه على ا ل أ ر ض حتى صارت و ح لينه ودخل ف ه ا ا ا ل ح ي و وتوحل ف إ ن يصير في ملكا له لأنه في هذه الحالة هذه أنزل إرساله ل ل ص يصطاد د منزلة رمي الشباق ي فهو يصطاد الحيوان ت ا ر ة برمي ا ل ش ب ك ة و ت ا ر ة بجرحه و ت ا ر ة ب إ ز م ا ن ه و ت ا ر ة ب أ ن يرسل الماء إ ل ى ا ل أ ر ض بحيث تصير ل ي ن ة ويتعذر على الحيوان الخروج منها إ ذ ا دخل فيها ففي هذه الحالة يصير الحيوانة هذه له وإذا الحالة ملكا الإنسان ملك وطبعا هذا الكلام ليس خاصا بالحيوان و إ ن م ا هو عام في الحيوان وفي غيره من المباحات ملك ا ل إ ن س ا ن الحيوانه هل يزول ملكه عنه قال إ ذ ا دخل الشيء في ملك ا ل إ ن س ا ن ما يزول ملكه عنه إ ذ ا كان عندي بيت خذ هذا البيت ليس ب ا ل ك ن د ي ما يصير هذا ملك لي إ ذ ا أ ر د ت أ ن أ ت خ ل ى عن ملكي هناك وسائل التخلي عن الملك إ م ا بالبيع أ و بالهبه أ و بالوقف يعني هناك وسائل م ت ع د د ة أ و ب ا ل ه د ي ة أ و بالصدقه في وسائل ك ث ي ر ة أ م ا أ ن يقول ا ل إ ن س ا ن أ ن ا ما أولد ه ذ اريد ما ي ي ص ما خ ر ج الملك من الإنسان من ي بأن يقول أنا نويت عن يقول التخلي هذا ا ل ما ل ك ه ذ ما يصير أو الحيوان في ملك الإنسان بالوسائل الإنسان التي ذكرناها ملك في قال ما يخرج من ملكه بانفلاته من, من شبكته أ و بخروجه من قفصه أ و بشروده من أ ر ض ه يبقى ملكا له نعم أن لأنه الإنسان إنسان وضع ولا يجوز ولو لأحد أن يتملكه صار ملكا لهذا صار هذا الحيواني يده آخر على م الاول يصير م ك له بل يجب عليه أن يرده إلى ل يرده صاحبه يجب أن أ ا طبعا إ ذ ا عرف أ ن ه مملوك أ م ا إ ذ ا كان لا يعلم دخل طائر في ملكي وبعد ذلك بعد أ ن ملكته ا ن ف ل ت هرب من القفص نعم بعد أ ن ملكته يعني لو د خ ل في الشبكه بعد ذلك قطعها وهرب لهذا ما دخل في ملكي حتى ا ل آ ن أ م ا أ ن ا ملكته و ب ع د ذلك خرج أو ح م ا م ع ن د ي م م ل و ك ملكا أصيا خرج من عندي ونزل ا ل ل ر ج في برج إ ن س ا ن آ خ ر ملكه بوسيله من الوسائل التي ذكرناه وهو لا يعلم أ ن ه مملوك لي في ظنه أنه م ب انه ح ع م م يدخل في ل ك ن ع مباح هو ي ج عليه أن يرده ي أن ف م إذا علم أنه مملوك لإنسان آخر قال انفلاث علم مملوك ل أنه آخر ي و وشروده ا ن من ملك مالكه ما ي س ج ر ه مباحا ويجب على ا ل إ ن س ا ن الذي يمسكه م ر ة ث ا ن ي ة أ ن يرده الى صاحبه قال وكذلك ب إ ر س ا ل ه يعني لو أنه طير الحيوان كما ذكرنا قبل قليل لا يخرج من ملكك بالتخلي عنه ما يصير عنه أنه ذكرنا من أن عنه لو قبل لا المملك ملكك ملك لك إذا أردت أن تتخلى عنه لابد من جهة أخرى ينتقل الملك أردت هذا جهة إليها أخرى كما ما إذا من بالوسائل التي ذ ك ر ن ا ه بيع هبه وقف ص د ق ة ه د ي ة وسائل ك ث ي ر ة لنقل الملك ف إ ذ ا أ ر س ل ه المالك قال ما يصيل مباحا وكذا لا يزول ملكه بارسال المالك لان رفع ا د ي عنه لا تقتضي زوال الملك عنه كما لو سيب بهيمه ة لو سيب ب ي من ة م البهائم كما كان ا ل ج ا ه د ي و ن يعملون هل تصير سائبة؟ ما تصير سائبة سائبة ما قال الله تعالى ما جعل الله من ب ح ي ر ة ولا سائبة ولا وصيله ل ا و ولا حام ونهى الله سبحانه وتعالى عن هذا ذ هذا إذن ا كان العرب الحيوانات أملكوها الله وتعالى أولا لا يسيبون ويحرمون أمورها أن أرسل يجوز الشيء الذي وثانيا لو أ ر س ل ت ه على افتراض أ ن ه ظن ان ارساله ل ل ه إ ر س ما يخرجه من ملكه و إ ذ ا أ ر ا د أ ن يخرجه من ملكه فهناك طرق م ش ر و ع ة تخرج ا ل المل... م م ل و ك ة من ملك ا ل إ ن س ا ن وليس ل ل إ ن س ا ن أ ن يخترع طرقا من تلقاء نفسه ل ت خ ل ى بواسطتها عن ا ل أ ش ي ا ء التي يملكها ومن ا ل أ ش ي ا ء التي تقع دائما وكلنا نعرفها ما يقع في الحمام في كل بلاد العالم قديما وحديثا يعتني الناس بالحمام وبعضهم يرتكب المحرمات فيه يطير حمامه و ب و ا س ط ة يصيد حمام الاخرين آ خ ر ي ن أو ح م م ا ل آ ي أ ت ي إ ل ى برجه فيمسكه وهذا معروف قديما وحديثا هذا جائز ام غير جائز هذا حرام باتفاق العلماء ولذلك قال ولو ذ ل قال ك ل و تحول حمامه إ ل ى برج غيره لزمه رده ولو تعارف الناس على غلاف هذا ل أ ن هذه ا ل أ ع ر ا ف أ ع ر ا ف ب ا ط ل ة ما يقرها ا ل إ س ل ا م ما يملك ا ل إ ن س ا ن أ م ل ا ك ا ل آ خ ر ي ن ب أ ن ضلت وجاءت إ ل ى شبكته أ و جاءت إ ل ى برجه أ و جاءت إ ل ى أ ر ض ه الملك ما يزول بمثل هذه ا ل أ م و ر فيجب عليه أ ن يرده الى صاحبه ولا ي أ خ ذ منه شيئا يعني ز ر ت ا ل ع ا د ة بين الناس الذين يطيرون الحمام ل أ ن ه إ ذ ا أ م س ك حماما لاناس لي... لي... لي... اخرين ما يرده الا مقابل مبلغ من المال, المال. ويزداد هذا المبلغ كلما زاد ثمن الحمام وزادت الرغبه فيه أ ك ل ل أ م و ا ل الناس بالباطل الصوصية. نعم الانواع ا ل ص و ص ي ه مثل ا ل م ق ا م ر ة يطير حمامه اما ان ياخذ حمام الاخرين واما ل ن ان كله أكل حرام لأموال ا ا بالباطل س نعم ياخذ ما الاخرون حمامه و خ ت ط ب ح م م آ ر ج ع طير حمامه ياتي الى برجه مئتان م ئ ه له و م ئ ه لجاره ماذا يعمل في هذه الحالة؟ في بعض الحالات لا من سهل يكون قد علم حمامه فنعرف في الناس يعدمون أجنحته الحيوانات نص أنه الحيوان أنه من يضع يتعديم على مع رجلي كثيرة الحمام خسائل والفقهاء الأذى وسم شيء ويصبح خسائل كثيرة على أنه يجوز ثم شيء من الأذى لكن أ ج ا ز وسمه للحاجه ة إلى ذ الى من أ ج ت ن هذا من, أجل من غيره. نعم غيره ه وطبعا ا ل و س من ليس م أجل اجل ل ت د ا و ي أ ا ا ز وسم ح ي و ا ن من أجل تمييزه ع ل ي ه هو هذا على على مفصلنا تكلمنا ما ف مباحث、الذكاء. نعم الزكاة ا ح ل ف و الحيوان ا إذا كان ن يعلم ي م م ا عن غ ي ر من بسيط يميز حمامه م حمام غيره ه و ي ص ل يرده بدون مقابل كما ذكرنا و أ م ا إ ذ ا اختلط بحمام غيره وعسر التمييز كله ك ا ن كالحمام البري ما في إ ن س ا ن في الدنيا يستطيع م ع ر ف ة و تمييز الحمام بعض عن بعض ماذا يعمل في هذه ا ل ح ا ل ة قال لا يصح بيع أ ح د ه م احدهما ر غيره ا شيئا منه. لا, لا حمامه ولا حمام、غيره. ولا م منه عليه يبيع ل يجوز أن أ ح أن يهبه بثالث ل أ ن كل ح م ا م ة من البرج يمكن أ ن تكون ملكا له ويمكن أ ن تكون ملكا لغيره الملك غير متحقق صار الملك شائعا في كت م الحمام أن يكون ملكا و له ت ملكا ملكا لغيره وبناء على هذا لا يجوز له أن يبيع شيئا منه لإنسان ثالث طيب ماذا نعمل؟ هل يجوز بيعه لصاحبه؟ قال يجوز يبيع شيئا طيب يجوز بيعه هذا منه وبناء أن ن ماذا ع يجوز بيع أ ح د ه م ا وهبته لصاحبه مع أ ن ه مجهول أ ن ا عندي مئه وعنده م ئ ة يجوز أ ن أ ب ي ع مئتي له وسياخذ م ئ ت ه وياخذ م ئ ت ي ونصطلح هذه ا ل أ م و ر لا يمكن أ ن يوجد فيها حكم قضائي يقيني مفصل واضح أ ق و ل او تدفع م ئ ة أ و تدفع م ئ ت ي ن هذه م س أ ل ة ترجع إ ل ى الصلح ولابد ان يقع فيها شيء من الغرر وشيء من ا ل ج ه ا ل ة تغتفر بالضروره ة بالضرورة تغتفر القراض مثل مثل يعني ا الغرر أقول من رد علي بقرة الشاردة فله خمسون دينارة ايام شيء يشتغل عشر أيام ما يحصل البقرة. يقول اشتغل علي يمكن يحصل يقول اليوم من من خمسون ما فله البقرة يشتغل رد بقرة اليوم حتى ما البقرة يحصل يقول كما نشتغل اليوم ربما يعمل شهرا كاملا من اجل ان ي أ خ ذ خمسين دينارا وربما يبحث عنها خلال عشر دقائق ف ي أ خ ذ خمسين دينارا هذا أ خ ذ الخمسين وهذا أ خ ذ الخمسين لا شك أ ن العمل تفاوت والعمل غير منضبط تجرى مفترض بها ان تكون م ن ض ب ط ة وهنا لا ن ض ب ا ط في اقال يغتفر هذا ب ا ل ض ر و ر ة يعني ما نستطيع أ ن نضبطه وكذلك القراض عامل القراض أ ن ا أ ق و ل ل و تعمل على أ ن ت أ خ ذ يعني خمسا وعشرين ب ا ل م ئ ة من الربح ما هو الربح يمكن أ ن نربح عشره دنانير يمكن عشر أ ن نشبع ع ش ر ة آ ل ا ف ديار ماذا س ي أ خ ذ ما ندري اغتفر هذا الغرر ل ل ح ا ج ة ل ح اليه ج إ نعم. وكذلك هنا قال يجوز لاحدهما ان يبيع حمامه ما في حال يجوز أ يبيع حمامه لصاحبه ويغتفر ما فيه من الغرر لكن لصاحبه قال لا لناك وسائل الاثنان لتارث لا ينفذل أن وإنما الاثنان فإن فقط أيضا حمامهما البيع لتارث أحدهم حمامهما يبيع يبيع باعاهما أخرى لتارث لتارث عند ذلك كيف يقتسمان الثمن قال إ ذ ا كان العدد معلوم و ا ل ق ي م ة سواء فلا اشكالا ي أ خ ذ كل منهما ما يقابل عدد ح م ا م ه نعم و إ ل ا بان جهل العدد و ا ل ق ي م ة فلا يصح البيع جهل العدد وجهلت ا ل ق ي م ة و يجوز ان يبيعا لثالثه لو باعاه ما تنتهي ا ل م ش ك ل ة كيف نوزع الثمن العدد مجهول و ا ل ق ي م ة م ج ه و ل ة ماذا نعمل في هذه ا ل ح ا ل ة قال عندنا خيل م ج م و ع ة من الحيل والحيل بعضها مشروع وبعضها غير مشروع والحيل ا ل ش ر ع ي ة الله سبحانه وتعالى دلنا عليها كما دل أ ي و ب عليه السلام فخذ بيدك ضخا غ فاضرب به ولا ت ح ن ث فعلمه الله سبحانه وتعالى كيف يتحلل من يمينه وهم ت ك ل م ن ن ا ع في بعض و ومن المواطن و ا الفقه ا ط ن م ض ي عندنا الأصولية المشهورة لا س ب ه عليه في الكلام وهم ع ن في الشرع حيال ش ر ع ي ة طرق ش ر ع ي ة لو كان عندي إ ن ا ء ا ن من الماء م ث ل احدهما أ حلت فيه ن ج ا س ة ما غيرت لا لون ه ولا طعم ه ولا رجع ما عرفته وهنا قلة وهنا قلة والنجاسة قليلة النجاسة إذا نزلت في قلة قلة قليلة قلة في إذا تنجسها ب ا ل م ل ا ق ة تغيرت أ م لم تتغير طب ما عندي و س ي ل ة و أ ن ا ا ل آ ن ما استطعت أ ن اهتدي بالاجتهاد إ ل ى واحدهم من الاناءين أ ي ه م ا الطاهر ما اعرف عندي و س ي ل ة ل أ ن اجعل الاناءين طاهرين أ م لا نعم أ خ ل ط الجميع مع بعض إ ذ ا بلغ الماء القليل قلتين ولا تغير به يرجع ث و ر ة هذه ح ي ل ة مشروعه غير مشروعه ذ ه مشروعة مشروعة نعم ف إيش ابيعك ل ل المشروعة هنا؟ قال الحيلة المشروعة أن نأتي إلى ثالثة أنا أقول ل ح ي نأتي ة هنا؟ أنا أن نصيبي من ا بخمسين دينارا او ب م ا ئ ة دينار أ و ب م ئ ت ي دينار وهكذا يتملك الحمام ث ث ا ا ل ل كله وكل هذه الأمور كما ذكرت لكم مبنية على الصش نعم. الحالة هذه هذه الإنسان أن مبنية نعم يستطيع ففي يميز حمامه من حمام ا ل آ خ ر ي ن وما قيل في الحمام يقال في غيره كما يختلط الحمام قد تختلط ا ل أ ب ق ا ر ويقع هذا كثيره قد تختلط الغزلان قد تختلط الشياه قد يختلط الماعز قد تختلط الابل قد يقع فالوسيله ما ذكرنا نعم ولكن العلماء ذكروا ص و ر ة الحمام ل أ ن ه كثير الوقوع اختلاط الابل نادر ما في واحد ما يعرف اي ب ل ه هذا و الصورة صورة عد يعرفه يقع قد ما دائما الحمام هي بقره تقع لكن لكن ل ل ل ك نص ع ي ه الفقار ب ا ل ن س ب ة لملك الصيد بوضع اليد أ و ب ا ل ش ب ك ة أ و بما ذكرنا من الوسائل وقد ذ ك ر ن ان م الوسائل أن يصيده ب أ ن يكسر جناحه أ و يزمنه أ و يكسر رجله أ و ما شاب هذا هذا لا اشكال فيه اذا كان, الصائد واحدة أو إذا كان واضع اليد و ا ح د ة مثلا لكن لنفترض أ ن اثنين أ ر س ل ا فهمين فصادا حيوانا ما هو حكمه من متعددة منها إمام الحالة عندنا من تعدد الصائد أحوال متعددة. ذكر منها النووي أربعة أحوال هو هذه وينشأ ذكر في أربعة تعدد ل أ ن ه إ م ا أ ن ي ذ ف ف ا معا أ و يزمنا معا أ و يزمن ا ل أ و ل و ي ذ ف ف الثاني أ و ي ذ ف ف ا ل أ و ل و الثاني يطلقه بتهمه ي ع ن ي الصور ك ث ي ر ة م ت ع ب د ه من هذه الصور أ ر ب ع صور ذكرها الامام النبوي ا ل ح ا ل ا ل أ و ل ى أ ن يقع الجرحان متعاقبان انا ج ر ح أ و ل والصياد الثاني يجرح ث ا ن ي ة قال ف إ ن ذ ف ف الثاني أ ن ا أ ر س ل ت ثاني وهو أ ر س ل س ه م ه لكنه ذ ف ف يعني قتل ف إ ن ذ ف ف الثاني أ و أزمن الصيد ازمنه ل ص ي د أ يعني أ ث ب ت ه منعه من الفرار دون ا ل أ و ل ا ل أ و ل أ ص ا ب ه لكن لا أ ز م ن ه ولا ذ ف ف ه آخر ارسل ي ا خ ر سهمه انا اصبت ا ل ط ا ئ ر ة لا ا ز م ن ت ولا ذ ف ف ت ولكن الثاني ذ ف ف او ازمن قال فهو للثاني لان جرحه هو المؤثر في امتناعه ولا شيء له على الاول بجرحه زفف فالملك للثاني هذا لا اشكال فيه هذا اذا نفف الثاني او ازمن وان نفف الاول الاول هو الذي زفف قال فالصيد له وهذا طبعا فيما اذا علم رايناه اطلق السهم على الحيوان فاردى انتهى ولكن الثاني اصابه ايضا, ولكن الثاني أصابه أيضا. الأول. الملك الاول طيب والثاني ا لما ث ا ن ي ل ضربه قطع نصفه أ و نثر جزءا من لحمه يقع هذا قال بما أ ن الملك ل ل أ و ل صار له على الثاني الارش ل أ ن الثاني صار متعديا على ملك ا ل أ و ل وبناء على هذا يلزمه أ ر ش ما نقص من لحمه وجلده على افتراض أ ن ه نقص لا تتعجب من هذه الصور القضاء الشرعي سوف يفصل بين الناس ولو كان في ا لانسان ن ق ي ر أو ل لو ق ط م ي ر ك ا ل إ ن على آ خ ر لا أ ق و ل له فلس على اخر لا بد من القضاء فيه في ويزن عليه المعتدي نصف فلس ما هذا حق ل ل آ خ ر ي ن لا بد من دفعه فالصور ا ل ق ض ا ئ ي ة دائما تتكلم في ا ل أ م و ر ا ل ي س ي ر ة وتتالم في ا ل أ م و ر ا ل ك ث ي ر ة الكبر... تتكلم في الامر الكبير وتكلم في الامر الصغير نحن في الاعراف لو انني ص د ت غزالا وجاء ص ي ا د اخر و ض ر بعد ب ان اثبتت غزالا الاول جاء الاخر ف ض ر ب ه فقطع رجله وتناثرت بحيث لا يستفرد منها ما جرت ا ل ع ا د ة بين الصيادين ان يقولوا انا اريد منك ثمن رجل الغزال ما جرت العاده بمثل هذا لكن لو حدث ولكن ا وترافعه خ ت ص م إ ى القضاء ألاه ح م أم م ا الشرع لا؟ له من في لا له بد ح ك م الاسلام ش ل ع وأن يصير ناقصة وديننا عنها ن ما ولا إلا وتكلمها طبعا ا صغيرة كبيرة ترك ما هذا؟ ناس يعرفون اليوم نظم ألا د البشر؟ ولكن الإسلام ولكن ن كل شؤون ا ل ح ي ا ة ت ك ل م على ك ل شيء في ه ذ ه الامور ح ي ة ا أ م و ا ل ص غ ي ر ة و ا ل أ م و ر ا ل ك ب ي ر ة اثنان يمكن ان تبحث انت عن هذا في القانون ا ل م د ن ي اليوم بدع سفره لا تجد مثل هذه الاحكام ولكن ديننا ما ت ل ك صغيره ولا ك ب ي ر ة الا احصى بل فقهاؤنا تجاوزوا الفقه الواقعي الى الفقه الفرضي انتهوا من وقائع ا ل ح ي ا ة وقوله حدث كذا فيما لم يحدث حكمه يكون كذا ذ اذا اذمن ا فقال ارسلت نعم ملكا ذفس في اول له لا صار او شك ه ر أ ي ن ا ه باعيننا أ ط ل ق رصاصه على الحيوان فترد وسقط وجاء الثاني ف أ ط ل ق عليه ر ص ا ص أ ي ض ا وقطعه أ و تناثر جزء من لحمه لا شك أ ن الملك ل ل أ و ل و أ م ن ه يجب على الثاني أ ر ش النقص فيما لو اختصما وترافعا إ ل ى القضاء إذا وإن هذه الأول فله الملك وعلى الثاني الأرش وإن أزمن الأول الآن السورة الأول نفف أزمن نفف فله وعلى ز ف إ يعني ش ي زفف يعني قتال يعني صار الحيوان حلالا م انا في إشكال أ قتلته الغد... اطلقت سلاحي أ و ناري على الغزال فصدته زففته مات فلما أ ر س ل ا ل ثاني عليه سهمه وقطع شيئا من لحمه ما أ ت ا ن ي في كتل الحيوان, الحيوان صار حلالا السهم الثاني ما عمل به شيئا إ ل ا أ ن ه يعني ذهب ببعض لحمين. هذا ما في إشكال. لكن ح م ما ي فيه ن هذا إ ش ا ل ل ك في عندنا إ ش ك ا ل فيما لو أ ن ن ي أ د م ن ت انا ما ذ ف ت أ ن ا الصياد ا ل أ و ل أ د م ن ت ارسلت سهمي على الطير ف ك س ب ت جناحه أ د م ن ت ه ملكته ل أ ن ن ي س أ م س ك ه بيدي لكن الثاني أ ي ض ا أ ر س ل عليه سهمه ارساله للسهم له صور م ت ع د د ة وينتج عنها حالات ك ث ي ر ة من جملتها أ ن ا بعد أ ن أ د م ن ت أ ارسل الثاني سهمه فقطع ح ل ق ه حلقومه ومريئه كما ذكرنا في ا ل ز ب ا ئ ح ط ب ع انا أ لما أ د م ن ت الحيوان هل يجوز لي أ ن أ ر س ل علي ه سهم اخر آ ل أ ق ت ل ه لا درسنا هذا لان طالب بامكاني ا ل آ ن أ ن اذبحه فلا بد من ذبحه إ ذ ا وصلت إ ل ي ه حيا ً لابد من ذبحه لكنني قبل أ ن أ ص ل إ ل ي ه أ ر س ل الثاني سهمه ف أ ص ا ب ه ولكن أ ص ا ب ه في م ز ب ح ه فقطع الحلقوم والمريئه لا إ ش ك ا ل ب د أ من ان اذبحه أ ن ا ذبحه هو متعديا ً لكن ذبحه الحيوان حلال يجوز لي أ ن أ ك ل الان الحيوان ولكن افرض انني ما كنت اريد ذبحه و إ ذ ان أ خ ذ ه واعاجزه ممكن أ م لا ممكن هذا ه و أ ر س ل سهمه فذبحه قال في هذه ا ل ح ا ل ة حيوان حلال لكن يجب على الصياد الثاني أ ن يدفع أ ر ش ما نقص بالذبح هذا قيمه وهو حي خمسون دينارا بين ثماني حي وثمن ميت هكذا فلا بد له من دفع هذا الثمن يجوز اكله أ و ما في إ ش ك ا ل لكن لا بد من دفع ا ل أ ر ج ب ا ل ن س ب ة للثاني يدفعه ل ل أ و ل هذا إ ذ اذا أصابه في م ب فذبحه ح ه ذ لكنه إ أ ر س ل سهمه فزفف قتل الحيوان لكن ليس بقطع ا ل ح ر ق و م والمريء اصابه في بطنه أ ص ا ب ه في قلبه فقتله طبعا ا ل آ ن صار ميتا ل أ ن ه كان ب إ م ك ا ن ي أ ن أ ذ ب ح ه فجعله ميته أ و لم يزفف أ ن ا أ ر س ل ت السهم فكسرت جناحه و أ ر س ل السهم ف ق س ل رجله ومات بالجرحين معا سورة الأولى كالصورة سورة الحقوم والمرئ الحيوان حلال ويجب سورة ولكن الحقوم والمرئ الحيوان الأرش صار الصابع الآن حلال الثانية عليه ليس بقطع بقطع ذفف ذفف ميتة لا ي ج و ز لي أ ك ل ه و ل ا يجوز ل و صورة أكله ث ا ل ث ة أ ر س ل سهمه لم يجفف ولكن مات الحيوان بالجرحين معا صار م ي ت ة ل أ ن ه مات بجرح مباح الاول وجرح ا ل الثاني محرم إ ن م ا يضمن ح ي و ا ن كله ل أ ن ه جعله م ي ت ة في ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى يضمن ا ل أ ر ش ما بين قيمته حيا وقيمته م ذ ب و ح ة أ م ا ا ل آ ن لا مع المذبوح صار ميته فيضمن قيمه هذا الحيوان يصيب الصيد على التعاقب على التعاقب ه ذ ه الحال ا ل أ و ل الحال الثاني ما أ ص ا ب ا ه على التعاقب و إ ن م ا أ ص ا ب ا ه معا وجففا او أ ز م ن ا قال فلهما ل ص ي د الاشتراكيما بسبب الملك بجرحهما سواء تفاوت الجرحان صغرا وكبرا أ م لا وسواء كان في المذبح أ م لا ا لأننا قلنا إ ذ الصوره ط ا الحيوان ب وذفه ي د هذا المباح ي ج ب عليه الثانيه أما ومات إذا طاده ومات صار ح ا ف ي ك و مشتركا ب ن دفتين ذ ه ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ل ث ة جرحاه معا و ذ ف ف أ ح د ه م ا الحيوان أ و أ ز م ن دون ا ل آ خ ر الصورة الثالثة جرحاه معا أحدهما لكن ذفث دون الآخر. او ل آ خ ر أ أ ز م ن أ ح د ه م ا دون ا ل آ خ ر فيكون الحيوان للذي ذ ف ف و أ ز م ن وذاك ليس له شيء والسورة وأذمن واحد أزمن واحد واحد واحدين الرابعة أحدهما الآخر السابق منهما ما من واحد. أصابه لكن جهل ندري كثر رجله قلبه ذفف ذفف في أذمن منه وقع ميتا لكن ما ندري من الذي أ ص ا ب في ا ل أ و ل لو أ ص ا ب الذي ذ ف ف في ا ل أ و ل يكون ملك له ويكون على الثاني نرش كما ذكرنا ما ن من الحيوان لأنه أن ع ا لها محتوظ أكل يذبح فذفف وفي افتراضي ان هذا في غير مذبح فاجتمع ا ل حظر واباحه ل ة الاجتماع الإثمان أولا لابد لأن من يكون فرضية ذ ا ا لاحتمال ان ل شيء يكون الذي الازمان ي ي م اولا يجب شيء لأحدهما على الآخر شيء لأننا ما ندري من الذي ذكر عندكم هنا الشيخ الشربيني في خ ا ت م ة البحث بحث الصيد م س أ ل ة م ه م ة جدا يعني كلنا نحتاج إ ل ي ه ا وهي لو أ خ ب ر فاسق أ و كتابي أ ن ه ذبح هذه الشاه ة في ن ا ا ي ة ل كتابي ل على ا الذبائح م ك نعرف أ ن ه كتابي مش كتابي بالاسم ككتابي, ككتابي اوروبا في هذا العصر يقول إ ن ه ك ت ا ب ولكنه ملحد لا هذا ليس كتابي هذا ملحد أ و رجل مكتوب عنه في هويته يقال إ ن ه مسلم و و في ا ل ح ق ي ق ة شيوعي ملحد هذا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا يعتبر أ م ا افترض انه كتابي قال إ ن ه كتاب وقال إ ن ه ذبح الشاهه قال يجوز أ ك لنا ه ل أ ه يجوز ل ن أ ن ن أ ك ل ذ ب ا ئ ح ه و إ ن كان في البلد م ج و ز ومسلمون أو تقول لا قل ملاحدة فيها مجوز ومسلمون في الواقع الذي نعيش فيه اليوم ما ح د ترك ا ل إ س ل ا م ا ل م ج و ز ي ة لكن ترك ا ل إ س ل ا م الالحاد ت كثير في هذا ص ر ما كثير في هذا العصر فإذا كان في مذبوحة لذابحها الذي ذبحه كان البلد فلاحظه ووجدنا شاكا المسلم الملحد ما مسلمون نعلم أن ملحد هل أم وجه هو قال لم يحل أ ك ل ه ا للشك في الذبح المبيح والاصل أ ص ل إلى عدمه منتبه يقول يفتبه في الفقهاء وماذا ل هذا ا ع ر في هذا ا ع ص ر حرام حرام ما الإسلام حلال حلال هناك、حرام. هناك حلال في في شيء ليس شيء كله لكن كل لو هو و ج د فيها م ل ومسلمون وما أقول ما أقول, أنا أنا أقول ملاحدة قالوا لست مجهوس. ا وما أنا ح د ة مجوس مجوسي أقل شأنا من أحسن شأن الملحد أسوأ ح اسوا ل ل ا ا من م ج و ي م ج س سنة ي نبير ل آكلي ك ت ا ا ب ب غير حالا ه م و ل ناكحي نسائهم و ك ن ل من ل ليس كذلك حاله ح د أسوأ هذا م ح المجوس ا ل ي ي فنحن ا ل وجوهل م د ملحد ا في أصلنا م م مجوس لمسلمون س ل قال البلد كان فإن في ج و ذ ان ب الذبح ح يحل الشات أكلها هل مسلم مجلسي لم للشك المبيع هو أو والأصل عدمه في ع م إن كان المسلمون أ غ ل ب كما في بلاد ا ل إ س ل ا م فينبغي أ ن تحل هذا إ ذ ا كان المسلمون أ ك ث ر يعني الراجبية من المسلمين وفيهم بعض الملاحدة يجوز مثل حالات بلادنا الإسلامية يعني الصورة الأولى جد فيها وفي يعني بعض من بلادنا المسلمون الملاحظة حالات الأولى ملاحظة مثل سورة وجد ف ر حالك في أ و ر و ب ا مثلا وجدت مسلمه وجدت م ل ا ح د ة و ذ ب ح و ما نعرف من ا ل ز ا ب ح ما ناكل أ م ا في بلادنا ا ل إ س ل ا م ي ة يوجد عندنا م ل ا ح د ة وما عرفنا من ا ل ز ا ب ح لم ت أ ت ي الشياه من المذبح من ا ل م س ل ح أنا ما أتكلم على هذه في أكل وأصل في أن يكون مسلمة يعني يلحد عندنا ونوجد ما طبعا وراصل الزابع عندنا ملاحدة أتكلم مسلمة لكنهم على يجلس أكل يلحد هذه فأي في ليسوا الغالبين أما لو صارت الملاحده هم ا ل أ ك ث ر لا في هذه ا ل ح ا ل ة ما أ ق و ل إ ن الذابح ة هو المسلم في هذه ا ل ح ا ل ة يجب على المرء أ ن يحتاط اما إ ذ ا كان المسلمون هم الاكثر كما في بلاد ا ل إ س ل ا م فينبغي أ ن يقول الظاهر أ ن ه يجوز أ ك ل ه بناء على أ ن الاحتمال أ ك ث ر أن, يكون أو فيها أن يكون لكن و الذابح ما س ل م ياكل ن ميته ما ياكل ل ميتة خنزيرا ما يأكل لو قلت لها هذه الميته ما ياكلها نعم تعافها و نفسه ف إ ذ ا كان في ديار ا ل إ س ل ا م وكانت ا ل غ ا ل ب ي ة من المسلمين وهذا هو الواقع والمفترض في معظم ديار الإسلام معظم في في بعض ديار الاسلام إ س ل م من الملاحدة من الآن لا الغالبية من كثير من ديار كثير إ في أ و و ر ب الان ا ل ي ك ت ديارا إ س لا م ي تغير ة و ض ع ه الغالبيه و ص ا أ ل ب ي ة من م الحكم ل ل ا هذا فيها ا ا ح د ة يأتي س ق ا ل ذ ذ ك ر ن ا من ا ل م س ل م ي ن ف ا ل ل ل أ أن ص فيها ا ا ز ح ة مسلم على وبناء ه ذ هذا هذا الذين ا وبناء علينا أنا يساكرون يجوز يجب أي الخارج أقول أكبر أن نتحرى أنا أقول هذا نسبة على إلى、الخارج. ي ع ن يسافر ي و الى أ و ر و ب ا والذابح قد يكون كتابيا وقد يكون ملحدا وهناك ا ل آ ن ا ل أ ك ث ر ي ة ليست كتابيين ربما ت ج د و ا كتابيا عصبيه لو تكلمت على ا ل ن ص ر ا ن ي ة ربما لا يعجبه الكلام على ا ل ن ص ر ا ن ي ة يثور لا لانه نصراني ولكنه يثور عصبيه و ن ويذبحون لو اعتدل م ولا ندري من ا ل ذ ا ب ع ما ن أ ك ل نتحرى فما بالك إ ذ ا عرفنا أ ن ا ل ك ت ا ب ي ة والملحد ما يذبح و ذبحا شرعيا في هذا العصر ب يقترب بالغاز ا وسائل القتل ئ ي أو أنه أو عندهم ك ث ي ر ة جدا معظم الذبح في أ و و ر ب اوروبا معظم الزبح في أ و أ م ر ي ك ا زبح على غير الطريق المشروع لا مشروع عند المسلمين ولا مشروع عند النصارى ولا مشروع عند اليهود أ م ا اليهود فقد ا خ ت ط و ا لدينهم ما في اليهود بالعالم ي أ ك ل مما تذبح ه أ م ر ي ك ا واوروبا أ و و ر ب ا ل ي م في كل أ و اليوم ه د ل ه ذبائي ذابيح استذلة الخاصة ولهم الخاصة الأم التي وتناثلة دينها الأم الإسلامية هي حومة ولهم حومة ولكن عن المسلم يجد ا ل ف ت ا ة و في الشرق والغرب ك ل كما تشاء اليهود لا اليهود ما تنازلوا عن مبادئهم ما في يهودي و و ب ب أ ر اليهود ك أ ك كانوا ل لو على و ا طعاما مصارع يذبحون ي ق ت م يأكل يعرف ي أنهم لكن ذ ب ح ن ذبح غير شرعي في ع م ت ق ي فلا يأكل باوروبا ك ل ل ب د أ ف ي كل ك م ا ن ا ل ي ه و د لهم م ذ ا ب ح لحومهم ه ولهم م القاصة القاصة ا ل وفي الطيران في كل الطيران بالعالم هناك طعام ي في الطيران ر ا ا ن كل ل ب ل ه ن ا ك طعام ل ل ي ه و ومع د ا ل أ س ف من ذلنا وذل امتنا أ ن نطلب في ا طعام اليود م طعام اليوم من أمة الإسلام اليوم من ذل المسلمين من、ذلنا. نعم من نطلب ذلنا هواننا على أنفسنا نعم يطلب ذل ذل على على عالم أو أو أو خضار خضار هن كله كل ئ اليوم في العالم محترمة إلا الإسلام تنازلوا لأن أهله أذل ولأنه ذليل لأنه أهله أذل في فتوى محترمة عنه ما عرض فتاوى عندنا اليوم صار ما عرض للفتاوى قل ت ما تجرى بدون حلال نعطيك حلال بدون س حرام نعطيك حرام والله وصل ا ل أ م ر في بعض الحالات ل د ر ج ة أ س و أ مما كانت عليه ا ل ك ن ي س ة يوما ما ق ل ش ي صار عندنا حلال وما هكذا الدين ما نريد ان نشدد على البشر بحيث ن ق ع ه م في الحرج الذي لم ي أ م ر به الله لكن بنفس الوقت ما نريد أ ن نتسيب بحيث نجعل كل شيء في ديننا مباح فنحل ما حرم الله ما ما هكذا ولكن ا سيما بالنسبة إلى الطعام والشراب يا جماعة إلى لو ا ت المسألة مثلا صابون خال هذا وحد في ه ش ح م خنزير و ا ل ح ي و ا إذا ا ن س ت حقيقه ا استحالت ل عن ح ة و ت غ لا ي أ خ ذ حكم ا ل أ ص ل يعني كما هو معروف عند بعض الفقهاء عند الحنفيه ف ق ه ا ا ء عند ل ة أ ن لو استحال الخنزير إلى ملحين ص اما ر ل ح م ث ل الطعام ح ا ت حقيقته افتغض افتغض تحول وافتعد أحكام الواحد شحم يفقر يعني الخنزيض في في يغسل يده ويرميه في ي هذا بها نعم مانع لكن الصابون نخذ ما مثل ما مشكلة ذو ه يده ر أما ا ل ط هذا ينمو منه لحمك وينشز م منه و و ن ي فيه عظمك ويتغذى به جسدك وكل ن ح م نبت من السحت فالنار أ و ل ى به فرق بين انسان ت غ ل يدك ب ب و وعدة تغسل يدك ب ا ل م ا ء و ف ي ه ا ف ت و ى ب ي ن ان ان الانسان يأكل ط ع ا م الحرام ويقوم فيتغذى بطعامه ف ي ق ما ب ي ن ا م ر فرق ي ن ه ب ي ق و م بطعامه ي ر ي ويقوم ل لكن لا ي ب و ا البول قد ي ض ع و ا م ه ويقوم ب ع ا م ل ه ويقوم ا ي س ت ع ا م ه النجاه ة ك و ن تصيب شيء يدخلها ثوبك او كونه و جسدك ج الى في ه ش ء اخر, آخر قوانين الشرع قوانين الشرع تميز والفتاوى ا ل ع ا م ة تميز والواقع يميز ا ل ع ق ل يميز نعم ف أ م و ر الطعام يجب علينا أ ن نحتاط بها و إ ذ ا وجدنا فتوى يعني ح ا ض ر ة وفتوى م ر خ ص ة فمن ي ت ق ى الشبهات فقد ا س ت ب ر أ لدينه وعوضه حتى تعلمنا الاسلام يبقى عندي م ح ر ما يبقى عند ا ل إ ن س ا ن محرم ما يجوز هذا نعم و ا ل إ ن س ا ن في شيء بالدين ا س م ه وراء ا ف ت و اسم الورع كنا ندع و ت س ع ة ع ش ر الحلال م خ ا ف ة الوقوع في الحرام فمن اتقى الشبهات فقد ا س ت ب ر أ بدينه وعرضه لا يكون إ ي م ا ن المرء كاملا حتى يدع بأس به خشة من ما لا ب أ س به خ ش ة ه مما به ب أ س مش نحن ا ل الرخص أشوف مئة عالم يقولون ي نأتي و ونبحث أشوف م مئة عن حرام هذا واحد وليس ا ح د و لاهل العلم يقول هذا حلال هذا نمسكه ونتبعه ما هكذا الدين, الدين فيجب على المرء أ ن يحتاط ويتورع ويتبين في مثل هذه ا ل أ م و ر ل أ ن ه ا أ م و ر الطعام والشراب التي ينمو منها جسده نعم ما نبدأ بالضحية إن ما بالضحية شاء ا ل ل نبدأ تكون سيدنا بها الدرس القادم محمد الله متفاملة وصل على وعلى آله وصحبه وسلم حتى وصحبه